تتمه باب أسماء القمر و ص ف ت تتمة باب أ س م ا ء القمر وصفته ويقال قد حجر القمر إ ذ ا استدار بخط دقيق من غير أ ن يغلب فترى فتظن ترى أصبحت قمرا ضوءا ولا ترى قمرا فتظن أنك قد وعليك ليل قد أنك المحمقات يقال غرني غرور المحمقات وتقول العرب أ ن ي خ و ا حتى يظهر القمر وحتى تقمروا وقالوا أ ض ا ء ت القمراء و ل ي ل ة قمراء وليلة بيضاء و إ ض ح ي ا ن وهي من الليالي اللواتي يكون فيها القمر من أ و ل الليل إ ل ى آ خ ر وضحياء و ض ح ي ا ن ة وليال ضحيانات وقالوا و ض ح ا ل م ر يضح أشد ض و وأسفر ح ل قبل أن يطلع وقالوا ليالي البيض كالبدر سميت ليالي البيض لبياضهن من أولهن إلى آخرهن وقالوا ق م سميت من ر آخرهن وهو ضوءه أن غم القمر ا ل ن ج وفضح م وبهرها و ضوء القمر النجوم وذلك إ ذ ا غلب ضوءه فلم تر ى للنجوم ضوءا و ل ي ل ة ط ل ق ة وليال طوالق إ ذ ا كنا مقمرات وليال الشهر وكذلك ا ل أ ي ا م تسمى بهذا أ و ل ثلاث ليال من الشهر الغرر ويقال الغر والقرح وثلاث نفل وقال بعضهم الشهب وثلاث وقالوا والزهر البيض الغر الشهب والزهرة نفل زهر بعضهم البياض تسع و قال و ابو ه يبهر فيهن ر القمر لأن ظلمة الليل ث ث ل ا عمرو ش عشر عشر ر وأربع وثلاث وهي و ثلاث ليلة بيض خ س ع ش قال أ ب عمر الشيباني البلماء ل ي ل ة البدر ي ل أ ن ه ا يعظم قمرها فيكون تاما وثلاث درع و ا ل و ا ح د ة د ر ع ة ودرعاء وتسمى م ع ر وذلك ل أ ن بعضها أ س و د وبعضها أ ب ي ض و ث ل ا ث ظلم ا ل و ا ح د ة ظلماء وقالوا خنس وخنس ل أ ن القمر يخنس فيهن وهو جمع خنساء و ث ل ا ث حنادس وقيل أن ن ح س وقيل دهم وثلاثه دادئ وقالوا قحم ل أ ن الشهر قحم في دنوه إ ل ى الشمس وثلاثه محاق و أ ب و ع ب ي د ة ي ب ص ل التسع ة والعشر ة إ ل ا أ ش ي ا ء منها م ع ر و ف ة ويقال ل ل ي ل ة ثمان وعشرين الدعجاء و ل ل ي ل ة تسع وعشرين الدهماء و ل ل ي ل ة ثلاثين الليلاء وذلك لظلمتها و أ ن ه لا هلال فيها ويقال ليلة الليلاء ويوم أيوم وهي ليلة الليلاء الثلاث المحاط ويقال ل آ خ ر ل ي ل ة من الشهر أ ي ض ا المحاق والسرار ويوم المحق آ خ ر الشهر وذلك ل أ ن الشمس تمحق الهلال ولا تبينه وهي ا ل ن ح ي ر ة ل أ ن ه ينحر الذي يدخل بعده قال الكميت فبادر ل ي ل ة لا مقمر ن ح ي ر ة شهر لشهر س ر ا ر ة التعليق وصف سحابا بادر بالمطر في سرار ا ل شرار ه و ل م ط محمود عندهم في س ر الشهر ر ا وقوله ع ن أنه يكون د ه م غزيرة و ل ي ل ة لا مقمر تقدره ي ل ي ل ة لا قمر مقمر أ ي لم يطلع فيها قمر ويدوز أن يقدر ليلة لا يريد يطلع فيها فيراه أن لأحد إنسان مقمر القمر لا لم يقال أ ق م ر الرجل إ ذ ا طلع له القمر وفي حديث السليط بن السلكه أ ن ق الليل ر ج ل ل ل ا طويل و أ ن ت مقمر في ق ص ف ة جرت بينهما و ن ح ي ر ة وصف ل ل ي ل ة وسرار وصف اخر انتهى وابناء ه م ا ج م ي ر أيضا ي ع ن ي الليلتين والدادا ا ل ل ي ل ة التي يشك فيها أ م ن الشهر الماضي هي أ م من الداخل والبراء أ و ل يوم من الشهر قال يا ع ي ن بكي نافذا وعمسا يوما إ ذ ا كان البراء نحسا التعريق يقول بكي على فقد هذين الرجلين بكي هذين فقد إ ذ ا نزلت ش د ة أ و حدثت م ص ي ب ة ل أ ن ه م ا كانا يكفيان قومهما ويغنيان عنه كل مغنى و إ ن م ا خص ا ل ب ر ا ء بالنحس ل أ ن ه م يقولون إ ذ ا كان اليوم ا ل أ و ل من الشهر نحسا فبقيته يخشى فيها النحس فلذلك ثقل عليهم أ ن يكون اليوم ا ل أ و ل نحسا انتهى وشهر مجرم إذا كان تاما و ك ك ذ ل اليوم و س ن ة م ج ر م ة وكريث وهي ا ل ت ا م ة وكذلك اليوم والشهر ويوم أ ج ر د وجريد والمجرم الماضي المكمل الباب السادس والستون باب صفة الليل راجع في الألفاظ الكتابية صفة في ب الظلام ب ساعات ا ل ل الصفحة السابعة والثمانين المئتين ي وباب ظلمة الليل الصفحة الثامنة والثمانين بعد م ة ل ل ل الصفحة ل ي ا ا ث ن ة و اول ل المئتين ث م ا ن ن ي بعد ف ي كتاب ا ج ر الليل ي باب أوقات ا في آخر فقه اللغة الصفحة آخر الرابعة اللغة وان ل خ م س ي بعد المئة الثالثة الظلام أول الليل أول وإن كان مقمرا و أ ت ي ت ه ظلاما أ ي ليلا ومع الظلام أ ي عند الليل واتيته ي ق ل أ أ ظلاما ل ل ل ي وَهُوَ اي عند غيوبه الشمس الى صلاه المغرب وهو دخول أول الليل. واتيته أ ممسيا اذا اتيته بعد العصر الى غيوب الشمس واتيته مساء وممسى اربع ليال وممسى ليلتين وممسى الليله اي عند المساء وما ر أ ي ت ه منذ بمسى ثلاث ليال أ واتيته ل ي ن و أ ي ت لمسي خ ا م س ة ومسي خ ا م س ة والعشاء من ص ل ا ة المغرب إ ل ى ا ل ع ث م ة أ ت ي ت ه عشاء و ا ل ع ت م ة وقت ص ل ا ة العشاء ا ل ا خ ر ة و إ ن م ا سموها ا ل ع ث م ة من استعتام نعمها يقال حلبناها ع ث م ة و ا ل ع ت م ة ب ق ي ة اللبن تفيق به تلك ا ل س ا ع ة ي قال أ اوس ق الناقة إذا جاء ق وقد حلبت قبل ذا ويقال وقد قراه قراه ت حلبت عتم يعتم إذا احتبث عن فعل شيء يريد وقد عتم قراه وإن قراه لعاتم ت حل ح فعل بها ذا إذا وإن يريد شيء أي بطيء عن م ر بن حجر فعندي قروض الخير والشر كله فبوس لذي بوس ونعمى لانعمه وما انا الا مستعد ك م اي أَرَى أَخَى ر ش ك انا ل التعليق و يقول ر غَيْرَ د مُعَتِّمِي أ أجازي أحسن أتاء والأنعم أَنَا أي أنا جازيته جمع بالإحسان بالإساءة قال وَمَا إِلَّا إلي إلي من ومن نعمة ثم مُسْتَعِدٌ في كل وقت مستعد ل م ك ا ف أ ة المحسن ب ا ل إ ح س ا ن والمسيء ب ا ل إ س ا ء ة والشركي المتتابع يقال لطمه شركيا أ ي متتابعا والورد ورد الماء أ ر ا د بقوله أ خ ى شركي الورد رجلا يخاف فوت الماء فهو يتابع السير ة ولا يغفل كراهه فوت الماء يقول أ ن ا مستعد ل ل م ك ا ف أ ة كما أ ر ى جد الذي يخاف فوت الماء ف أ ن ا أ ف ع ل كما أ ر ى هذا الرجل يفعل انتهى وعند أ م ا ا فَوْرَةُ ل ش ا ء ف ع ا ل ع ت مكه ة فَوْرَةِ العتمة يُقَالُ أَتَيْتُهُ عند فورة العشاء أي العتمة وَأَتَيْتُهُ ملس الظلام أي حين يختلط الْعِشَاءِ الظَّلَامِ الظلام بالأرض مَلَسَ ل عِنْدَ و ذ عند العشاء ع د الصلاة و ب الظلام شيئا وعند مكة الظلام مثله و ا ل أ ص ي ل عند المغرب أ و قبله شيئا يقال اتيته اصيلا وسر فقد اصلنا أي أمسينا و أ ت ي ن ا أ ه ل ن ا موصلين وقالوا ا ل أ ص ي ل بعد العصر و أ ت ي ت ه أ ص ي ل ا و أ ص ل ا و أ ص ي ل ة والجمع أ ص ا ئ ل و آ ص ا ل قال أ ب و ذئيب لعمري لانت البيت أ ك ر م أ ه ل ه و أ ق ع د في أ ف ي ا ئ ه ب ا ل أ ص ا ئ ل الافياء ت ع ل ي ل أ جمع في وهو ظل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه وقوله لانت أ ن ت ل تقول ب ي ت كما أ البيت ر تريد أنت الذي فيه صفات الرجال ج ل الذي وكذلك قولك أنت العالم وما أشبه ذلك فقوله أنت صفات أنت فيه أ وما ش ه فقوله ذلك ل أنت ا ب م ع ن الذي ه أنت ا ب ي ت ا ل قد جمع الشرف والكرم ومحاسن الاخلاق ثم استانف فقال اكرم اهله انتهى وأنشد قال و أ ظ ن ه عبد الله ا بن ربعي من غ د و ة حتى دنا فيء ا ل أ ص ل التعليق يريد أ ن ه ا س ت ق ل ا ل إ ب ل الماء وسار عليها ا انتهى وقال الله عز وجل بالغدو والآصال ويقال أتيته أصيلالا ا ن أتيته وجل و ل عز ص ي أ قال ا ل أ ص م ع ي على غير القياس كما صغروا ع ش ي ة ع ش ي ش ي ة وكما قالوا لقيته عند مغيربان الشمس جمعوا أ ص ي ل ا على أ ص ل ا ن كما قال و ا بعير وبعران ثم صغروا أ ص ل ا ن ا فقالوا أ ص ي ل ا ن ثم أ ب د ل و ا بنون لاما فقالوا أ ص ي ل ا ن التعليق قال أ ب و عمر ي ق اتيته ل أ صميرا وقد أ ص م ر ن ا مثل قولك آ ص ل ن ا انتهى وتقول أتيته عشاء طفلا وذلك إذا غابت الشمس وبعد وعلى يعود أتيته غابت فتدليت غيايات التعليق قال قافلا طفلا الشمس ذلك إلى بعد صلاة المغرب قال لبيض عليه قافلا وعلى الأرض الطفل الضمير عشاء بعد على إذا فرس أي أي إن حفظت عن منصرفا حفظت الفرس قافلا وغسق ي ي غياية يريد ا ا الواحدة ت ظلم على رجع ر أنه ف ه في ذلك ل ا و ت وقد ك الليل ن ذكر ق ب هذا ا ب ت غدوه ع ى انتهى هذا الفرس انتهى. وغسق الليل وغسق دخول أ و ل ه حين اختلط يقال غسق يغسق غسقا وغسقا و أ ت ي ت ه في غسق الليل أي في اختلافه ودخوله وحين د خ و و ل ه غسق اختلط ل ل ل ي أي حين ا ويقال مضت ج ه م ة و ا ل ج ه م ة ب ق ي ة من سواد الليل في آ خ ر ه قال ا ل أ س و د بن يعفر و ق ه و ة صهباء باكرتها ب ج ه م ة والديك لم ينعب التعليق كان يباكر اللذات دماءه يصوت ينعب يصف ويشطين أنه ويقال مضى جرش وجرس بالشين والسين من الليل والجميع جروس وجروش و أ ج ر ا ش وجراس أ و أ ت ي ت ه بعدما مضى جوش من الليل و ج و ش من الليل قال ابن أ ح م د وما بيضاء في نضض ت ج ا ع ى ببرق في عوارض قد شرينا يضيء صبيرها وقوله ي ذي حبي ليلها بينا فبينا بأحسن من غنية بأحسن جواشن يوم راحة وجارتها راحة من ومن البنين ل ل أم ت ع البيضاء السحابة ا ن من ض ض د ما تراكم السحاب وصار ب ع على بعض وقوله في نضد تداعى أ ي تداعى هذا السحاب بالبرق والرعد يريد أ ن ه يرعد ويبرق والعوارض جمع عارض وهو السحاب المعترض في ا ل أ ف ق ومعنى شرينا استطرنا يقال شري البرق استطار وكثر لمعانه والصبير السحاب ا ل أ ب ي ض والحبي السحاب المعترض في أ ف ق السماء والبين ا ل ق ط ع ة من ا ل أ ر ض وجعله في هذا الموضع ق ط ع ة من الليل يقول ما هذه ا ل س ح ا ب ة البيضاء ا ل ل ا م ع ة ب أ ح س ن من هؤلاء ا ل ن س و ة انتهى ويقال أ ت ي ت ه بعدما مضى وهن من الليل وبعد هدا وهو نحو من الربع أ و قريب من ذلك و أ ت ي ت ه بعد موهن من الليل وبعد ه د ا ة من الليل وبعدما ه د أ ت الرجل و ه د أ ت العيون وجوز الليل و س ط وسدفه ظ ل م ا ء وستره وقد اسدف علينا الليل اي اظلم واتيته سدفه من الليل وهي ظلمه من الليل في اخره والسدف الظلمه والضوء قال العجاج واطعن الليل اذا ما اسدف وقنع الارض قناعا مغدفا وانغضفت في مرجحن اغضفا ق و ل ه أ ط ع ن الليل ة أ س ي ر فيه أ ط ع ن ه بالسير وقنع ا ل أ ر ض ب ا ل ظ ل م ة والمرجحن ف المسبل ا ل م و ا ل ث ق يريد ل ي أ ن الليل ة بطيء السير يعني أ ن ه لطوله ك أ ن ه لا يسير و ا ن غ ض ف ت نواحيه أ ي نواحي الليل تساقطت يريد أ ن ه غطى الافاق انتهى وقال أبو دؤان فلما َََّ أ َ ض َ ا ء َ ت ْ لنا ََ س ُ د ْ ف َ ة ٌ ولاح َََ من َِ الصبح ُِّْ خيط ٌَْ أ َ ن َ ا ر ا غدونا َََْ به ِِ كسوار ََِ الهلوك َُِْ مضطمرا ًُِ حارباه َُِ الطمار َِّ التعليق أراد بالخيط خيط الصبح وهو ضوء غَدَوْنَا بِهِ أي بهذا الفرس والهلوك والمضمر الضامر و ا ل ف ا ج ر ة تتعهد زينتها وتتحسن جهدها وتجل حليها لتمتد إ ل ي ه ا العيون و إ ن م ا يريد أ ن الفرس صافي اللون يبرق كما يبرق ث و ا ر الهلوك انتهى وأما الشفق ففيه ضوء الشمس وحمرتها من أول الشمس من من العتمة ما الشفق الليل يقال غاب الشفق إذا ذاك إلى ففيه قريب ذهب、داك. والغطس السدف يقال أ ت ي ت ه غطشا وبغطش و أ غ ط ش الليل وهذا كله اختلاطه وقد غلسنا الماء أ ي أ ت ي ن ا ه قبل الصبح بسواد من الليل وقد أ غ س ي ن ا أ ي أ م س ي ن ا ودخلنا في الليل وذلك عند المغرب وبعده وقد أ غ س ى الليل وهو مساؤه واختلاطه ويقال غسى الليل يغسو غسوا وغسي يغسى وأغسى يغسى يغسي إغساء قال ابن احمر فلما غسل ليلي وايقنت انها هي الاربه جاءت بام حبوكرى فزعت إ ل ى القصواء وهي معده لامثالها عندي اذا كنت اوجرا ل ل الأرس ت ع ي ق حبوكرا وأم أسماء إسماني من أسماء وكان ا ا الناقة المقطوعة الأذن لأمثالها يريد لأمثال هذه القصة والأوجر الخائف وإنما قال ل ق ص و ء من أمير هذه هذا هربيه يريد في طلبه ل يزيد ح م ل إلى ه ي بلغه ن وكان معاوية يزيد ب أ ن ابن أ ح م ر هجاه فطلبه ا بن حاطب ليحمله إ ل ى يزيد فهرب منه انتهى وقال ابن أحمر أيضا أحمر فبلي انهلكت باريحي من الفتيان لا يضحي بطينا كان الليل لا يغسى عليه اذا زجر السبن تاه ت التعليق الأمونة يقول ل أ م ر إن هلكت ل الامونه تتزوجي إ ث ل ر بفتى وفعل المكرومات وأراد بالبطين في ذ ا الموضع المبطان وقوله ه و الكثير الأكل ي لا يكون م ه ا ا ل س ت كان ث ر م الليل أ ك بل ك و ن نهاضا إ ى ط لا ب ل ل ل م م ك ركابا ا ا ر ب يغشى ل وهوله وقوله كأن الليل لا كأن ي عليه يقول ك أ ن ه إ ذ ا سار بالليل ب م ن ز ل ة من يسير بالنهار في بصره في بصره بالطرق ص ر ه ب و ق و ة نفسه والسبنتات ا ل ن ا ق ة ا ل ج ر ي ئ ة و ا ل أ م و ن ا ل م و ث ق ة الخلق انتهى ويقال جنح الليل يجنح جنوحا واتيته جنح الليل وذلك حين تغيب الشمس وتذهب معارف الارض وابهار الليل علينا ايطالا ويقال ابهار الليل اذا ذهب عامته وبقي نحو من ثلثه وقيل انتصر والبهرة الوسف من الإنسان والدابة وبهر ا ل ة الليل و ف من ا إ ن ن س ا والدابة غ ر وبهر ه م ا ا ل ل ي النجوم وذلك أن تضيء الطوالع ن النجوم ج و وتغلب وقد م ظلمة على الليل إلا قليلا قال الشائر الليل ل بهر وتهور الليل إ ذ ا مضى إ ل ا قليلا وبهر الصبح ضوء القمر أ ي ع ل ى عليه و أ ذ ه ب ضوءه وتصبصب الليل وهو أ ن يذهب إ ل ا قليلا ويقال مضى ثبج من الليل أ ي قريب من وسطه ونصفه ويقول الرجل للرجل إ ذ ا أ ر ا د السير من الليل أ غ س ي من الليل شيئا و أ س د ف عنا من الليل شيئا ثم أ ي حين يمضي بعض الليل ويقال مضى ج ز ع ة من الليل إ ذ ا مضى منه عنكن من أ و ل ه و ب ق ي ت جزعة م ن الليل و م ض ت صبة من ابا ل ل ل ي و ق ي ت صبة وهو نحو من ل ج ز عمرو ة و ض ى إلى من الليل عشوة وهو ما بين الليل أوله عشوة وهو ب ع م وجهمة وجهمة من ض ى سعو وسعواء ا ل ل يقول ل ا ل س م عمر ع ت أبا ي ق و العنك ثلث الليل الباقي والهزيع النصف من الليل و ا ل ج ه م ة السحر وَالْمَرْهِنُ حين يدبر الليل وَالْجَوْشُ وَسَطُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ يُدْبِرُ حِينَ قال ذو الرمه اخو قفره مستوحش ليس غيره ضعيف النداء أ ص ح ل الصوت ل ا غ ب تلوم يهياه بياه وقد مضى من الليل جوش واستطرت كواكبه التعليق المسافر أَخُو قَفْرَةٍ هو, المسافر هو المسافر فيها ا ل ذ يذكر يسير في القفار من الأرض ليس غيره معناه ليس أحد غيره في وغيره اسم ليس اسم القفار الأرض القفرة والخبر معناه من م أحد ح و والأصحل ف تقديره ليس غيره فيها والأصحل الذي في صوته صحل نحو الذي البحة يذكر رجلا قد ضل في قفره فهو مستوحش وقد صاح حتى بح صوته وتلوم تنظر فيها ي ه ي ا أ اي ينتظر جوابا لصاحبه كان صوته الذي دعا به ياه وجوابه ي ه ي ا أ اي انتظر صوتا يجيبه إ ن س ا ن اذا سمع صوته واستقرت امتدت في السماء انتهى بباذل وجناء أ و عيهل ك أ ن مهواه على الكلكل وموقعا من سفنات زل موقع كفي راهب يصلي في غبش الصبح أ و التتلي التعليق الكلكل الصغر واحتاج اللام من أجل القافية والزل القليلة اللحم إلى أجل تشديد من والتكلي ما يتلو ضوء الفجر ا ل أ و ل من الضوء الذي بعده ويروى أ و التجلي والتجلي أ ن يعم الضوء كل شيء شبه موقع سفناته اذا برك بموقع كفي ر ا ه ب على الارض اذا صلى وعندي انه أ ر ا د أ ن يشبه يدي الراهب وركبتيه بسفنات البعير فاقتصر على ذكر اليدين ل أ ن ه يعلم أ ن المصلي ة لا يدع يديه على ا ل أ ر ض ويرفع ركبتيه انتهى ويقال ذهب هت من الليل وما بقي إلا هت من غنمهم وإبلهم وهو الأول من الباقي أو وفحمة العشاء أول الظلمة والجمع الليل بقي الباقي إلا الزاهب العشاء الظلمة فحمان ذهب هت هت غنمهم من من من ويقال ا ل س د ف ب ق ة من مع ومضى سواد الليل الفجر في آخره ط من ل ل ي وهوي وهديء وهدوء و مضى ل والجمع أم لا ويقال أم م دهل من الليل اي صدر قال ابن الاعرابي هو الذهل والهذل والزهيل والهذيل والدهل والهذل وتصغيرهما و ا ل ل د ه و ا ل د ه ه ل و ت ص ي ر م ابو م ع ن ى ه منه ز ي ل بالأول قال مسمى أبو ج ه ي م ة الزهلي مضى من الليل دهل وهي و ا ح د ة ك أ ن ه ا طائر ب ا ل د و م ز ع و ر التعليق الدو الصحراء الواسعة يصف راحلته وجودة سيرها يقول هي بعد مضي قطعة من الليل بعد قطعة يصف هي مضي وجودة من تمر في سيرها كطيران طائر مذعور وقوله وهي و ا ح د ة أ ي هي ث ا ب ت ة على سير واحد لا يتغير كما يقال للذي لا يتغير عن حاله هو شيء واحد انتهى قال وقويمة الأحمر ذهب هتيء من الليل وهتاء وهزيع وقويمة من الليل علي هتيء وهزيع من من ذهب وتفخطخ الليل إ ذ ا اختلط و أ ظ ل م في غيم وغير غيم إ ذ ا لم يكن قمر و إ ن كان فيه قمر فجاء غيم فذهب بضوئه فقد تفخطخ أ ي ض ا وليله ة طخياء وتطخطخ الليل على فلان على ب ص ر أي تخياء ر يبصر ك ه ظلمته لا من ت و خ بصر فلان أ عمية ل ل ل ل ي أي أ ظ وليل التمام في الشتاء أ ط و ل ما يكون الليل ويكون لكل نجم ليل أ ي يطول الليل حتى تطلع النجوم كلها في ل ي ل ة و ا ح د ة ويقال سرنا في الليل التمام قال وسمعت أ ب ا عمرو ي ق ل ل ل إذا كان ا ي ل اثنتين عشرة ساعة فما عشرة ف زاد ه و ل ي وليل ل وطوله وإقباله اتمام انثناؤه واجتماعه وهو أغضف وَإِنَّ عليك أي هو طويل عَلَيْكَ لَلَيْلًا أَغْضَفَ أي قال د على ع كل وألبسه ل شيء ي وَتَغَضَّفَ ََْ ن ا ل ل ل َّ ي أي ُْ أ ب س ن العجاج وتثنى ق ا ا ل ف ان غ أَغْضَفَ َ ض ف بِمُرْجَحٍّ وَيُقَالُ إِنَّ عليك لليلا مرجحنا وهو الثقيل الواسع الملبس وقد ارجحن ا الليل حين يطول ويلبس في الشتاء وليل أ ن ج ل واسع وافر للذي قد ع ل ى كل شيء و أ ل ب س ه وليله نجلاء والليل الدامس ا ل أ س و د الذي أ ل ب س كل شيء وقيل لا ي ق و م الدامس إ ل ا ب ظ ل م ة وسحاب وقال ا ل أ ص م ع ي هو الذي أ ل ب س بظلمته ويقال دمست ليلتك تدمس دموسا ومسح الليل والنهار إ ذ ا طال يمتح مدحا و إ ن م ا يقال مسح الليل في الليل التمام ومسح النهار في الصيف و أ ص ط م الليل وسطه و أ ص ط م القوم وسطهم و أ ص ط م الماء أ ك ث ر و ا ل ب ل ج ة آ خ ر الليل ومغربان الشمس حين تغرب ويقال لقيته بالصمير وهو غروب الشمس وعسعسته الليل السحر وذلك حين يعسعس وذلك قبل السحر ويقال قبل إ ق ب ا ل ه ووسوق الليل ما دخل فيه وضم من كل شيء قال أ ب و عمرو يقال ليل ناضب إ ذ ا كان قصيرا وليل ناضب إ ذ ا كان طويلا ويقال والستون جميعا أفعل على غير قياس منهما الباب السابع أفعل على باب أ س م ا ء نعوت الليالي في ش د ة ا ل ظ ل م ة راجع الفصول المتقدم ذكرها في الباب السابق ي ق ا ل ل ي ل ة غ د ر ة و م غ د ر ة ب ي ن ة الغدر إ ذ ا كانت ش د ي د ة ا ل ظ ل م ة و ل ي ل ة د ا م ج ة وليل دامج وخداري وغطى الليل يغطو وكل الليل إذا ارتفع ألبس كل شيء وكل شيء ف قال د دجى غطى وكذلك ل ل ي يدجو إ ذ الاصمعي أ ب كل شيء ق ل ل ا أ وليس هو من الظلمة من قال و أ ن ش د ن ي اعرابي فما شبه كعب غير أ غ ت م فاجر ي ن أ ب ا مدج ا ل إ س ل ا م لا يتحنفه م فدم له وهو عيي وغطى ولا يتحنف أ ي لا يتدين بدين ا ل ح ن ي ف ي ة يقول لا يشبه كعبا الا رجل هذه ا ل ص ف ت قد بلغ من ق ل ة ذكائه وبعد فهمه أ ن ه يمتنع من الدخول في ا ل ح ن ي ف ي ة وقد انتشر ا ل إ س ل ا م في الدنيا حتى عم البلاد انتهى وقال غيره ليلة داجية سوداء ذاجية ليلة غيره وليل دجوجي وقد أ د ج ى الليل قال الشاعر إ ذ ا الليل أ د ج ى واستقلت نجومه وصاح من الافراط أ ف ر هام نجومه جواسم التعليق استقلت ا ت ر ع ت إلى وسط السماء ل وسط و ا أ ف و هام ي ل أ ك ة والهام جواسم م هامة ع ه و ضرب من ل ل ط ي ر و و ا ا ج جمع جاسمة والجسوم للطير مثل الأربع الربود لذوات الأربع انتهى للطير أ ب و زيد ل ي ل ة غمه مثل كسلى إ ذ ا كان على السماء غمي مثل رمي وغم و ه و أ ن يغم عليهم الهلال غيره يقول ل ي ل ة م د ل ه م ة أ ي م ظ ل م ة وديجور وديجود والطرمساء ا ل ظ ل م ة واطرمس الليل أ ظ ل م ة والغيهب نحوه والعلجوم ا ل ظ ل م ة قال ذو الرما كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من دملج ملعب ج فضة في و الهاء ر ا ح ي يجل مفصوم مزنة أو و فارق ا ر ع ض تبوض البرق و ا ا ل ل ظ م علجوم ا ل ت ع ل الهاء ل ي ق ا م ت ص ل ة ب ك أ ن ضمير غزال قد تقدم ذكره شبهه بدملج من ا ل ف ض ة والنبه المنسي المغفول عنه والمفصوم المفكوك أ و م ز ن ة فارق ا ل م ز ن ة م ع ط و ف ة على د م ل ج و ا ل غ ا ر ب ا ل أ ع ا ل ي وغارب كل شيء أ ع ل ى وتبوج البرق تكشفه واستطارته في السماء يقول هذه إذا برقت في ظلمة الليل ظهر بياضها برقت والفارق المنقصعة وهو السحابة ظلمة لها المنفردة السحاب هذه ظهر إذا أحسن فبرز عن مشبهة من الناقة الفارق و ه ي الارض ت ي ض ر ب ه المخاض ا ن ف د ت وذهبت عن الإبل ا ل في أ ر وبعضهم يقول أ و م ز ن ة معطوف على قوله ك أ ن ه ا أ م ساج الطرف أ و م ز ن ة فارق انتهى وأغباش والمصحنكك الأسود والمطلخم بقاياه الليل مثله و ل ي ل ة غ ا ض ي ة ش د ي د ة ا ل ظ ل م ة وليل طيسل ودحمس إ ذ ا كان مظلما قال ابو نخيله والدرعي جلباب ليل أسود داج مثل لون السندسي. الدرع قميص ا ل م ر أ ة خ ا ص ة والجلباب القميص يقول البسي ظ ل م ة الليل ي ر ي د سيري فيها واجعليها لك ب م ن ز ل ة اللباس و الداجي الشديد السواد والسندس ا ل أ خ ض ر المشبع خضره ة ا ن ت ى والغردقة وتأطم وليلة السواد وأرض سواد واشتباهها إلباس الليل يقال قد غردقت سترها إذا أرسلته وتأطم الليل ليلها أرسلته ظلمته وليلة مدل همة شديدة وأرض مدل غردقت قد شديدة شدة همة همة في شدة سواد ليلها والخدارية الشديدة السواد الشديدة البهيم ي قال ك العجاج ن ت ي خدارية ويقال ل ل ل ت ك هذه ق قال ا خدارية لسوادها ا ب ل ع أ م س و ا كما أ ظ ل م ليل فانسفر عن مدلج قاس الدؤوب والسهر وخدر الليل فيجتاب الخدر التعليق حال الخوارض بطل وصف وأن أمرهم、بطل. وشبه أ م ر ه م وما كانوا فيه بليل أظلم على رجل مدلج ت أ ذ ى فيه ثم أ س ف ر الصبح فزال عنه أ ذ ى الليل والدؤوب إ د ا م ة السير ف أ ر ا د أ ن الناس ت أ ذ و ا بالخوارج كما ت أ ذ ى هذا المدلج ب ظ ل م ة الليل حتى أ س ف ر الصبح و أ ن الناس زال عنهم ما كانوا يحذرونه من أ م ر الخوارج على يدي عمر بن عبيد الله بن معمر التيميه وخدر معطوف على المفعول الذي قبله يريد قاس الدؤوب وقاس خدر الليل وقوله فيجتاب الخدر اي يدخل في الظلمه انتهى وطلخمت وليلة وليال وهي علينا الظلمة فما نبصر شيئا وليلة بهيم لا والحمدس الليل فما بهيم بهم شيئا يبصر فيها شيء نبصر أشدهن يريد ق قال ا الليل وليل حندس وليال حنادس ا ل وليل ل حندس حندس ا ج ز و ل ل الليال ة من ن ح س لون و ح ان ش ي ه ا ك ل و افاق ل التعليق س س ن د يريد حواشيها آفاق السماء يريد أن آفاق السماء في هذه الليلة هذه ش د ي د ة ا ل ظ ل م ة ويكون ذلك في ا ل ل ي ل ة وقد غطى كواكبها السحاب انتهى وليله ي ق ا هذه ل طخياء يرمعل فيها على السار ن د ا مخضل ك أ ن م ا طعم سراها الخل التعليق الارمعلال القطر والسيلان ارمعلت العين سال دمعها وارمعل ا ل أ ن ف قطره وارمعل السحاب سال ماؤه والمخضل الذي يبل ما أ ص ا ب ه يقال بكى فلان حتى أ خ ض ل الدمع لحيته إ ذ ا بلها واخضلت ا ل ل ح ي ة بتله وقوله ك أ ن م ا طعم سراها ل خ ل يريد أ ن الذي يثري فيها ك أ ن م ا يتحسى خلا من ا ل ش د ة التي تمر به و ا ل ع ا م ة تقول في الشيء الذي يشتد عليها فعله هذا شيء حامض انتهى وطرمساء الظلمة يقال ليلة طرمساء لا يبصر فيها وليال طرمساوات وطرمساء ويقال ظلمة ابن يبصر ظلمة جمير ليلة وهي ا ل ل ي ل ة التي لا يطلع فيها القمر قال الشاعر نهارهم ضمآن ضاح م آ ن ض وليلهم و إ ن كان بدرا ظلمه ابن جميري بسوء لفقرهم المكشوف ولا ظل يستكن فيه وليلهم ا ظل س ت ك ن فيه و ي ل و إ ن كان القمر فيه طالعا إ ل ى آ خ ر الليل فهو ب م ن ز ل ة الليل الذي لا يطلع فيه ق م ر يقول أ ف س د ليلهم ونهارهم قبح ما هم فيه هجاهم أ ي لا يقرون ولا يسقون ولا يوقدون بالليل نارا للقراء ومن أ و ي س إ ذ ا ما أ ن ف ه رزم أ خ ش ى عليها كسوبا غير مدخر عار ا ل أ ش ا ج ع لا يشوي إ ذ ا ضغم و إ ن أ غ ا ر ولم يحلا ب ط ا ئ ل ة في ظ ل م ة ا بن جمير ساور الفطمه ة لقينة التعليق كان كعب أشير عليه أن يشتري غنما لقينة فقال لمن أشار عليه لمن يشتري كعب ع أشير ي أن أشار أ ي شيء يكون بيدي منها إ ذ ا أ ج د ب ت ا ل أ ر ض وهي لا تصبر على البرد و أ ن ل ا ت أ ك ل شيئا و أ ي شيء ل منها مع قصد الذئب و و ق لها وأويس اسم للذئب وقوله رزم أي و ا ل أ ش ا ج ع عروق ظاهر الكف يقول ليس على قوائمه شيء من اللحم وذلك أ س ر ع له لا يشوي لا يخطئ المقتل والضغم العض وإن أو والفطم وهي ويقال وساور واسبة إذا يتمكن من منعت من ويقال ما حلي منه بطائل إذا لم يصب شيئا وساور بمعنى أغار أخذ أخذ شات فطيما التي الرضاء ما بطائل شيئا كبيرة فلم فطيمة فطيم حلي لم جمع يصب وقوله لم يحلى ب ط ا ئ ل ة كقول العبسي أ ل م ي أ ت ي ك و ا ل أ ن ب ا ء تنمي ولو روى لم يحلى ب ط ا ئ ل ة لجازى ولم ينكسر الشعر ل أ ن ه من البسيط والطي في البسيط جائز وعار ا ل أ ش ا ج ع في موضع نصب ولكنه أ س ك ن الياء انتهى و ا ل ظ ل م ة جماع سواد الليل كله يقال ل ي ل ة ظلماء و م ظ ل م ة وليال ظلم ظلمات و م م ظ ل و ل ي ل ة ظ ل م ة والدجى دجى الغيم وهو أ ل ا ترى نجما ولا قمرا جواريه السحاب ولا يكون الدجى الا بالليل يقال هذه ل ي ل ة د ج ا وليال دجا و ل ي ل ة د ا ج ي ة وليال زواج وقد دجت تدج وتدجت و قال لبيد أ ي اضبط ما تحتاج إ ل ى ضبطه بالليل واحذر أ ن ت ض ل الطريق أ و يذهب بعض ا ل إ ب ل تحت الليل فلا تدري أين ذهب اين ن زلنا ن ت ه ى وما س ر في ي دجا حتى ت أ ا الليل دجوا ك م ودج يدج إ ذهب ا ألبس ل ب ظ م ت ودج شعر الماعزة إذا ل أ س ساجية الساكنة بعضه بعضا وليلة ساجية وهي الساكنة البرد وهي الشتاء وليلة في وسجى البحر سكن و ا م ر أ ة س ا ج ي ة الطرف ساكنته و ل ي ل ة م ع ل ن ك س ة و ا ط ل ن س ا ء وهي ا ل م ظ ل م ة التي لا ترى فيها نجما ولا منارا و ل ي ل ة ظلماء ديجور وهي الدياجير أ ي ا ل م ظ ل م ة وليل عظلم مظلم قال الشاعر وليل عظلم عرضت نفسي فكنت م ش ي ع ن رحب ا ل ز ر ا ع جريئا لا تضعضعني البلايا و أ ك و ي من اعاديه وقاعي التعليق المشيع الشجاع نزلت بلية يتحير وتضعضعني تكسرني وأكوي يعاديني المقدم ولم الصدر لدفعها ورحب واسع توجه الزراع به يصيب إذا من أنه كيا بذلك يبرأ الداء حتى إ ن م ا يريد ي أنه ف ع ل ب ه ما ا ا يؤديه ه إلى ل ل كيه ا ل ذ تزول م ع عداوته ك م ا المرض ا يزول ل ب ع ل ا ووقاع ج ع كية م ر و ف ة وهي م ب ن ي ة على الكسر وموضعها نصب وهي من باب الصفه ا ل غ ا ل ب ة مثل حلاق ي اسم ل ل م ن ي ة و ن ص ب ه ا يحتمل وجهين أحدهما أنها بمعنى المصطب وقاع ا ل و ج ك ي ة ا ل ر أ س يقال كويته المتلوم ة وكويته ا ل م ت ل م س ة وكويته لماسي اذا أ ص ا ب ما أ ر ا د منه فوقع على داء الرجل وعلى ما كان ي ق ت م و أ ص ب ت حاجتك يقال هذا الكي له انتهى وسجو الليل إ ذ ا غطى الليل النهار يقال هو من ا ل ت س ج ي ة بالثوب قال الشاعر يؤرق أ ع ل ى صوتها كل نائح حزين إ ذ ا الليل ا ت م ا م سجالها أ ب ت لا تناسى ساق حر ولا ترى نجوما طوال الدهر إ ل ا أ ج ا ل ه ا التعليق يصف ق م ر ي ة تصيح بالليل ويؤرق يسهر وساق حر زعم أ ن ه ذكر القمري وزعم قوم أ ن ه ح ك ا ي ة صوت ا ل ق م ر ي ة وهو أ ش ب ه بمعنى البيت يريد أنها لا تنسى هذا الصوت الذي يحزن يسمعه ويذكره من ما قد أنها أجا تنسى من من عنه هذا مصائبه وقوله لها لا الصوت ما تعزى ه ويجوز من جال ل وأجلته وفاعل أجال إذا دار واضطرب أنا وفاعل أجال مضمر و و ج فيه ي أن يعود إلى الليل ويجوز ان ل ل ل ي ويجوز أ يكون ضمير التذكر ل أ ن ه لما قال أ ب ت لا تناسى ساق حر دل على أ ن ه ا م ت ذ ك ر ة ف أ ض م ر التذكر ل د ل ا ل ة ما تقدم عليه ويجوز أن يكون أن الأبصار الفاعل المضمر الأبصار لأن ق ولا ه و ل ترى نجوما طوال الدهر ب م ن ز ل ة لا تبصر نجوما إ ل ا أ ج ا ل ه ا ا ل أ ب ص ا ر انتهى وغسق الليل ظلمته واجتماعه و أ غ ض ن الليل و أ غ ض ى و أ غ ض ف واطلخم و ر و و ق أ ر خ ى روقيه وسدوله وسجوفه الباب الثامن والستون باب نعوت ا ل أ ي ا م في شدتها راجع الرابعة حرب شرق يدرى اللغة تفصيل ما يوصف بالشدة الصفحة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين يوم قسي شقي وهو الشديد من حرب أو شرق. والعماس الشديد الذي لا فقه تفصيل يوصف قسي شقي وهو له مثل يؤتى يوم أين من من أو ومنه قيل أ ت ا ن ا ب أ م و ر معمسات أ ي ملويات ويوم عصيب شديد وقمطرير يقبض ما بين العينين وقد ق م ط ر الباب التاسع والستون باب صفه ة ا ل ن النهار ر راجع وأسماء ا في أ ل الكتابية ل ف ا باب ساعات ا ظ الصفحة السابعة و ا ل ث م ا ن ن ي بعد ا ل م ئ ت ي ن وفصل في ف النهار تعديد ساعات النهار في فقه اللغة بعد السا... قال ه ل غ ة النضر ص ف ح ة ا ا ل ث م ة و ا ل ع اول النهار من طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار حكى أبو محمد أبو عن ع ي قال و ب ي ق ن ه الراجز ر وأنهرة ونهور ق ا ا ل لولا السردان ي هلكنا بالضمر سريد ليل وسريد بالنهر ف أ و ل ه من طلوع الشمس إ ل ى الضحى وهو صدره بعد طلوع الشمس ب ج ذ ب ة حتى تحل صلاه الضحى وغزاله ة الضحى أولها يقال في غزالة الضحى أثانا غزالة ا ل اولها ل ح النهار م ا فحين ر الأكبر النهار وقد ترادت الضحى وهو ت ز ي ل ه ا وارتفاعها قال ا بن مقبل والعير ينفخ في المكنان قد ك ت ن ت منه جحافله والعضرس الثجر بعازب النبت يرتاع الفؤاد له ر أ د النهار ل أ ص و ا ت من النعر التعريق المكنان والعضرس ضربان من النبت ضروب من وقوله ا ا ل ل س ج ر ر م ت ف ة ا ل ا ا ح د ة سجرة ويروى س ج ر و و الذي ي ن بعازب ت احتل سجرته في الوادي وهي يقال أي سجرة وسط وسطه وقوله ب النبت أي بمكان عازب النبت وهو الخالي الذي لم يرعه أ ح د يريد أ ن العير يرعى هذه المراعي بمكان عازب أي بعيد والنعر جمع نعر وهو ذباب يكون في الروض و إ ن م ا قال ر أ د النهار ل أ ن النعر لا تكثر ولا تصوت إ ل ا في ارتفاع النهار و أ ح س ن تكون ما ا ل ر ي ا ض إ ذ ا ط ل ع ع ت ل ي ه اتيته الشمس الليل بعد ندى ي ر ا الفؤاد ع له ر ي د ل ا ج م ا أصوات النعر يفتع الفؤاد حتى يعرف أن تلك أصوات النعر ا ع يفتع يعرف أن حتى تلك ن ويقال أتيته في ف ر ع ة و ف و ع ة من النهار أي أ في أول شيء منه. ومد ل شيء ن و م النهار حين يجتمع النهار وهو بعد الراد يقال أ ت ي ت ه مد النهار ا ل أ ك ب ر قال عن ترى عهدي به مد النهار ك أ ن م ا خضب البنان وراسه أ س ه ب ل ل التعليق الضمير المتصل بالياء يعود إلى ع يعود ظ م ا ر ف من الفرسان ل ق ت يقول عهدي بالعظلم ه ه في ذ ا و وهو مقتول و ق ت من النهار ا ل الوسيمة الشعر وهو ويسود يختضب به ت س وقيل ي شديدا ي د ا و ا العظلم ا ل ن ا بالسراء جد شجر وقيل هو شجر ينبت وقيل ينبت فيه غير ذلك يريد أ ن ه قتل وجرى دمه على ر أ س ه ويده حتى ك أ ن ه خضب بالعظلم ويروى شد النهار وهو مثل مد انتهى و أ ت ي ت ه حين ذر قرن الشمس وحين أ ش ر ق ت الشمس أ ي حين ا ن ب ث ط ت وضاءت وحين شرقت الشمس أي حين طلعت واتيته حين ترجلت الضحى وترجلها علوها واختلافها ويقال أ ت ي ت ه غدوه بغير إ ج ر ا ء وهو ما بين ص ل ا ة الغداه إ ل ى طلوع الشمس و ا ل ب ك ر ة نحوها و إ ن ي ل أ ت ي ت ه في ا ل ب ك ر ة وبكرا و أ ت ا ن ي غدوه بكرا واتيته م ع ل على ن ه ا ا ر و س ج م ع م ع ويمتع متوعا وأتانا بعدما متع وأتانا ا ن ل ا الأكبر وابهار ر النهار وذلك حين ترتفع الشمس وقد انتفخ ل ش م س وقد ا النهار إذا ما النهار بشاعة على قبل نصف النهار بالساعة وأتيته حين انتفخ النهار وحين أ ت ت ي ه ا ن ت ف ع ا ل ن ه النهار ر وحين ت ع ا ا ل وذلك حين ينتفخ النهار ا ل أ ك ب ر ويعلوك ثم نصف النهار ف إ ذ ا كان القيظ فمنه الهاجره وهي قبل الظهر بقليل وبعدها بقليل و ا ل ظ ه ي ر ة نصف النهار في القيظ حين تكون الشمس بحيال ر أ س ك فتركض وركودها أ ن تدوم حيال ر أ س ك ك أ ن ه ا لا تريد أ ن تمرح ر أ ي ت ه حد ا ل ظ ه ي ر ة وفي ا ل ظ ه ي ر ة و أ ت ي ت ه بالهاجره وعند الهاجره وبالهجير وعند الهجير قال العجاج و ل ا كمصباح الدجى المزهور ك أ ن ه من آ خ ر الهجير قرم هجان هم بالجفور يمشي بلا قيد ولا جرير التعليق ولا والمزهور المشعل الثورة لما كلاب الصيف إلى يعود طعن في ضمير يريد ثور وحش ذكره والمزهور يريد أن الثورة لما طعن كلاب الصيف ف ق ت ل م ن ه ا وجرح بعضها رجع وهو رجع بعضها ك ل مصباح في ي ب الدجى ض ه شبهه ب ا ن ا مصباح ا ر وقيل ل القمر و ا ل ق ر م فحل ا ل إ ب ل والهجان جياد ا ل إ ب ل والفدور مصدر فدر الفحل يفدر فدورا إ ذ ا ترك ضراب ا ل إ ب ل وعدل عنها والجفور مثل الفدور يقول هذا ا ل ث ويقال ر ف فراغه من ت ل ك ل اتيته ب بمنزلة طراب الإبل الحبل وجرحها وانصرافه المنصرف والجرير المنصرف الفحل عنها ا عن ن ه ى و ق ا ل أ هجرا قال الفرزق ك أ ن العيس حين أ ن خ ن هجرا مفقاه نواظرها سوام ي التعليق العيس البيض يخالط بياضها شيء الإبل شقرة من والمفقاه ا ل م ق ل و ع ة العيون والسوام جمع س ا م ي ة وهي التي ترفع ر أ س ه ا و إ ن م ا جعلها ك أ ن ه ا م ف ق ا ة العيون ل أ ن عيونها قد غارت فدخلت في رؤوسها ف ك أ ن ه ا قد فقئت من ش د ة الكلال والعطش يريد أ ن ا خ و ه ا في ا ل ه ا ج ر ة ليستريحوا ويحتمل أ ن يكون سوامي مقلوبا من سوائم وهي المخلات ا ل م ر س ل ة يريد أ ن ه م لما نزلوا أ ر س ل و ه ا ف ل م تبرح ف ك أ ن ه ا م ف ق ا ة العيون انتهى إذا الظهيرة فلان مظهرا أتيته في وخرج أي في الظهيرة وقالوا ه مظاهرا سمي الرجل ل و ئ ة ا ل ن ز ل و ل ح ط عن الدواب والاستضلال يقال اتانا ل ل د و و ا ا ا ب س ض ل ل يقال ا أ ت عند ا ل ق ا ئ ل ة وعند مقيلنا وعند قيلولتنا ورجل قائل وقوم قيل وقيل قال العجاج إ ن قال قيل لم أ ق ل في القيل و ا م ر أ ة ق ا ئ ل ة ونساء قيل وغور ا ل ا الهاجرة النهار ئ ر ة عند نصف غ و القوم إ ذ ا نزلوا في ا ل غ ا ئ ر ة و ذ ل ك ت الشمس حين, تزول عن كبد السماء حين تغيب ز و وذلكت ل السماء عن حين كبد ت قال الله عز وجل أقم الصلاة ل ل د وقد الشمس إلى غ الليل و ق دحضت الشمس تدحض دحوضا ودحضا إ ذ ا كان بين الظهر و ا ل أ و ل ى والعشي ما سفل من ص ل ا ة ا ل أ و ل ى وما كان بعد العصر فهو ا ل أ ص ل خرجنا موصلين وقد آ ص ل ن ا و أ ت ي ت ه ع ش ي ة أ م س و أ ت ي ت ه العشيه ليومك واتيه عشي ة غد بغير هائن و أ ت ي ت ه بالعشي والغد أ ي كل ع ش ي ة و غ د ا ت والصرعان طرفان النهار من طلوع الشمس إ ل ى تعالي الضحى وبالعشي بعد العصر إ ل ى الليل يقال صرعي النهار صرعي و أ ت ي ت ه العصرين مثل الصرعين وهما البردان والقرتان و أ ت ي ت ه طفلا وعشاء وذلك عند مغيب الشمس حين تصفر ويضعف ضوءها و أ ت ي ت ه بالهجير ا ل أ ع ل ى و ا ل ه ا ج ر ة العلياء أي في آخر وهجر القوم و أ ه ج ر و ا اذا م ر ت ح ل و ا ب ا ل ه ا ج ر ة ويقال للرجل عند العصر إ ذ ا كان يريد ا ل ح ا ج ة قد أ م س ي ت ه ويقال قد أ ر ه ق الليل و أ ر ه ق ن ا أ ي دنا منا و أ ر ه ق ن ا القوم دنو منا ولحقونا و أ ر ه ق ن ا ا ل ص ل ا ة أ ي ا س ت أ خ ر ن ا عنها وقال أ ب و زيد أ ر ه ق ن ا ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ خ ر و ه ا حتى ي د ن و وقت الاخرى و أ ت ي ت ه قصرا أ ي عشيا وقد أ ق ص ر ن ا أ ي أ م س ي ن ا ويقال أ ت ي ت ه في نحر النهار أ ي أ و ل ه وفي نحر الظهر وتكوير النهار على الليل والليل على النهار أي يلحق أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر وعلاج النهار في الليل والليل في النهار انتقاص أ ح د ه م ا من ا ل آ خ ر وولوج النهار في الليل والليل في النهار دخول أ ح د ه م ا في ا ل آ خ ر وزلف الليل من النهار ساعات كلاهما ي أ خ ذ من صاحبه والنهار ل ز فاذا ة وزلف و إ ذ طلع تطلع الفجر الشمس فأنت مفجر ف حتى إ طلعت ف أ ن ت مشرق إ ل ى ارتفاع النهار ثم مضح حتى تزول الشمس ف إ ذ ا زالت ف أ ن ت مهجر ومظهر إ ل ى أ ن تصلي العصر ثم أ ن ت معصر ومقصر وموصل إ ل ى أ ن تحمر الشمس ثم أ ن ت مطفل إ ل ى أ ن تغيب ف إ ذ ا غابت ف أ ن ت مغيب ومغرب وموجب ومشفق ومسدف ف إ ذ ا غاب الشفق ف أ ن ت مظلم ومفحم و ف ح م ة الليل أ و ل ه و أ ن ت مليل ومليل على ا ل أ ص ل ومن النهار منهر الباب السبعون باب الدواهي راجع باب النوائب في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة الصفحة ا ا ل ث ن يقال ة المئة الصفحة الرابعة المئة والخمسين والخمسين وفصل أسماء الدواهي وأوصافها أسماء إلى في فقه اللغة الصفحة الحادية والعشرين بعد بعد ف ل وقع ا الثلاثمئة ل ع بعد ش ر ي ي ن ا ل و ق فلان في الرقم الرقماء إ ذ ا وقع في ه ل ك ة أ و فيما لا يقوم به وهي ا ل د ا ه ي ة الدهيه ا فلان ووقع في سلى جمل إذا و قال ع في أمر و د ه ي ة م م يرى ث ل ه ابو ولا وجه يكون هو له لأن الجمل لا يكون له سلام إنما هو للناقة إنما ف ش ه ما ق ع فيه بما لا يكون ولا يرى قال أبو بكر م ا لا ي و ولا ن ي ى قال أ ب والصواب بكر و أ ن يكتب بالياء ل أ ن ه يقال ش ا ة سلياء ويقال جاء ب د ا ه ي ة زباء وشعراء وصلعاء وجاء بالقنطر والعنقفير والدهيم وجاء ا ا ويقال رماه الله بالطلاطلة والحم المماطلة أي الدائمة ل ل ل ط ط ة و أي ب ا ل ب ا ئ ج ة و ا ل أ ر ب ى مقصور أي بالداهية المستنكرة وجاء ب أ م ح ب و ك ر وبحبوكرة قال ابن أحمر فلما غسل ليلي و أ ي ق ن ت أ ن ه ا هي ا ل أ ر ب ى جاءت ب أ م ح ب و ك ر العجاج ف ا ت ق ي المروان في القوم السلم عندك في الاحجال شعراء الندم فانهم زاروك من غير عدم التعليق يخاطب مروان بن الحكم استسلموا يأتوا ما يوجب حبثهم فاتقي أجل يقول ولم الله تعصي يوجب في قوم بن حبثهم حبثهم من إنهم أن أمرهم استحقاق وسخطه وتندم على ما ويقال ا ا ا ل ل حجل ل ح ج جمع وهو ق د هاهنا وهو والسلم مجرور وهو وطف ل ل و و م م ع ن ه ا م م إنما س س ت ل و ن أي جاء و و ك إكراما لك م ح بالضئيل ة ولم ي ي ج مسترفدين انتهى و ق جاء ا ب ل قال الشاعر تلمس أ ن تهدي لجارك ضئيلا وتلفى زميما للوعائين صامرا التعليق الصمر المنع انتهى وجاء ب ا ل ن ق ط ل و ا ل أ د ب والفلق قال سويد بن كراع العكلي إ ذ ا عرضت د ا و ي ة م د ل ه م ة وغرد حاويها فرين بها فلقا ل ت ع ل ي ق أي عملن بها ذ ا ه ي ة من ش د ة سيرهن و ا ل د ا و ي ة و ا ل د و ي ة ا ل أ ر ض القفر وغرد قربه وعرد فره قال ابن ا ل أ ع ر ب ي عرد بالعين غير م ع ج م ة وقال إ ذ ا نشطت للتغريد وهو الحذاء فما صبها على غيرها و إ ن م ا نشاطها إ ذ ا تعبت ا ل إ ب ل ووقفت وهرب ت ا ل ح ا د ي و ا ل م د ل ه م ة ا ل ش د ي د ة السواد انتهى وجاء بالسليقة قال الراجز يا السليقة لهذه عجب هل تغلبن استنكر ل الريقة التعليق ق و باء ا هذا الشاعر ما يفعل الناس من التفر على القوباء ورقيتها حتى تذهب ولم يقع له أ ن هذا شيء لا يجوز أ ن يكون وقال كيف يغلب الريق القوباء والقوباء داء يعالجه ا ل ع ا م ة بالريق انتهى. وجاء وجاء ل س بالناذى وبالنائب قال الكوميد فاياكم و د ا ه ي ة ا ل ن آ ذ ى نجد بها و أ ن ت م تلعبون فتلك غ ي ا ي ة النقيمات أ م س ك ت ر ه ي أ بالعقاب لمجرمين التعليق يخاطب أهل اليمن يوعدهم ويقول لهم إياكم أن تتعرضوا لعدنان بنظرائهم أهل ويقول لهم فلستم لهم تعرضتم يوعدهم أن وإن لم ت أ م ن و ا أ ن ينزلوا بكم د ا ه ي ة لا تقومون بدفعها عن أ ن ف س ك م نجد بها أ ي نسعى في إ ح ك ا م ه ا و أ ن ت م في غ ف ل ة عما أ ع د د ن ا لكم والغياية والترهي غ ي ي ا السحابة ا ة ل و سير ا ل س ح ا ب ة واضطرابها إ ذ ا كانت م ل أ م ا ء قال كذا عندي أنه ترهيأ وفيها ماء ولم الشرط أرى أحدا شرط هذا الشرط فيها إلا أني لم ل ا أني أسمعهم ق وجاء ا ا في ل ف ل وهو ل الذي س ح ا هراق ا ب قد م ه ترهيأ قد يقول س ح ا بام ة ل ا ا ن ت ق من أهل الربيق ي م ن قد ا ت ت ف ع و ا ت ر نزار ي د ولد أن د أ على د أ ه فيه استئصالهم ل اليمن العقاب ما ا من ن ت و ج اريق ء بأم ب يضرب ق ي مثلا للرجل يجيء ب ا ل د ا ه ي ة وهي أ م الربيق و أ ر ي ق تصير أ و ر ق مثل أحمد وحميد ودعم الأصمعي ل أن أ و ا ر قال شر إ ب ل وقيل ل الاورق ب ن ة ا خ س أي ل ل فقالت ل إ ب شر ا أ الذكر قالت ولا يكاد يكون فيها نجيب إ ل ا أ ن ه أ ط ي ب ه ا لحما و أ ه ش ه ا عظما اذا نحر و ل ق ي منه عرق ا ل ق ر ب ة أ ي أ م ر ا شديدا قال الشاعر ليست بمجتمة تعد وعفوها ع ر قال ق القعود、اللاغم. التعليق قال ا اللاغم ء على بعض أ ه ل العلم إ ن م ا قالوا ل ل أ م ر الشديد الذي لا نظير له عرق ا ل ق ر ب ة ل أ ن القربه لا تعرق ابدا ف إ ذ ا أ ت ى أ م ر لم ير مثله فيما مضى ولا يظن أ ن ه يقع في المستقبل قيل هذا عرق ا ل ق ر ب ة أ ي هو أ م ر لا يقدر أ ح د أ ن يتكلفه ولا يلتمسه أ ح د من غيره إ ل ا ليعنته ويؤذيه والقعود الجمل ا ل ذ يقول يركب عليه المعي ي واللاغب وتحمل الحوائج هذه ا ل ك ل م ة التي قيلت ليست بمشتم ة تعد في ج م ل ة الشتم وهي مع ذلك ش د ي د ة على سامعها وعفوها أسهل م اسهل ما ن ه أمر مثله لا يلقى فيها ك ف يكون الشديد ن حال الصعب ا ت ى ل يعرف الأصمعي أصله وقرصا ل ي ت منه ا ل أ ق و ي أي الدواهي ولم يعرف ن أ ا ولم ل م ع ي أصل ل أ قد و الكوميت ر ي ن قال تناولنا ف ل ا ق ا بني ابنه معير والاقورينا ن ل ت هذا قرصن ق ا بن صعفع و ا ل د وكانت لاقى قتلته يقول لاقى قرصن وابنة ولقيت منه الامرين والبرحين والبرحين ولقيت منه برحا بارحا وبنات برح وبني برح والفتكرين والفتكرين و ا ل ا ق و ي ا ت ولقيت منه الدهاريس الواحد دهرس ودهرس ودهرس ودهروس والدهاريس مثل ولقيت منه الزربي وقع ا ل ر ب ي ن و و في أ م حبوكر وحبوكرا وحبوكران وتلقى منها أ م فيقال وقع في حبوكر و أ ص ل ه ا ل ر م ل ة التي يضل فيها ثم صرفت إ ل ى الدواهي ويقال وقع في أ م أ د ر ا س وهي الدواهي و أ ص ل ه ج ح ر ة ا ل ف أ أم أ ر ر ووقع في د ا مضللة أ ي في موضع استحكام ا ل ه ل ك ة ل أ ن أ م أ د ر ا س ج ح ر ة م ح س ي ة ومحثيه اي ملاى ت ر ا ب ة والصل الداهيه و وجاء ب أ م و ر دبس وربس ودلمس وجاء بالدغاول و أ م خشاف والزبير ولقيت منه ذات العراق وكلها دواهم قال عوف بن ا ل أ ح و ص و إ ب س ا ل ي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق لقينا من تدرؤكم علينا وقتل سراتنا ذات العراق التعليق ا ل إ ب س ا ل ا ل إ س ل ا م والترك يقال أ ب س ل ت ه و أ س ل م ت ه واحد وبعوناه اجترمناه والبعو ا ل ج ن ا ي ة والجرم يقول ت ر ك لبني ة يؤخذون بغير جرم ولا ذنب والمراق المصبوب والتدرؤ الاندفاع و ا ل ت ه د م بالمكروه انتهى والسبد ا ل د ا ه ي ة والقرطيط مثله قال س أ ل ن ا ه م أ ن ي ر ف د و ن ف أ ج ب ل وجاءت و بقرطيط من ا ل أ م ر زينب اجبل ل ل ت ع ي ق أ و منعوا خيرهم و أ ص ل ه أ ن الحافر للبئر ربما انتهى إ ل ى ص خ ر ة ولا يمكنه حفرها فيقال قد أ ج ب ل أ ي قد انتهى إ ل ى جبل لا يعمل فيه الحفر ثم قيل ذلك لكل ممتنع واجبل َ الشاعر اذا قطع وامتنع عليه القول ورفدت الرجل اعطيته واعنت ه انتهى والدردبيس الداهيه وانشد الجرين الكاهلي الا حييتي عنا يا لميسو على نيه فقد بلغ النسيسو ولو جربتني في الامر يوما ر ض ي ت وقلت انت الدردبيسو التعليق يقال قد ب لها غ بلغ نسيس فلان إذا ج د ه ه يقول ل ليس ا ل أ م ر كما بلغك ولو عرفت ما عندي من ا ل ق و ة والعمل لرضيت انتهى وإنه ليجيء بالأباجير أي بالدهي والنكراء والأزاميع والأزامع واحدها أزمع قال عبد الله بن سمعان بالدهي الله ليجيء بالأباجير قال التغريبي أي عبد أزمع وعدت فلم تنجز وقدما وعدتني ف أ خ ل ف ت ن ي وتلك إ ح د ى ا ل أ ز ا م ع التعليق يقول إ خ ل ا ف ك ل ي ف الوعد م ر ة بعد م ر ة من الدواهي ان ي ج ل ب عليك إ خ ل ا ف ك ل ي ف الوعد هجاء أ و ذكرا قبيحا فلذلك كان إ خ ل ا ف ه ذ ا ه ي ه انتهى قال استفدها واعط الحكم واليها ف إ ن ه ا بعض ما تزبي لك الرقم التعليق تزبي تحمل وتسوق وقوله استفدها أي اعمل في أن تحصل لك قال والذي عندي أنه يريد امرأة يقول لها تزوجها وأعطي واليها ما يحتكم عليك من المهر فإنها ذاهية تساق إليك وإنما قال له استفدها على طريق الهزئ تحمل وقوله تحصل لك يقول عليك إليك له على تزبي وتسوق يحتكم عندي وأعطي أي في يريد طريق من أنه أن ويجوز أ ن يعني فرسا ً أ و ناقه او شيئا ً مما يشترى ويكون واليها صاحبها انتهى ولن أ ب ي ت من ا ل أ س ر ا ر ه ي ن م ة على دقارير أ ح ك ي ه ا واستعي ا لا ع ف في ل ف اصنع ل ل يقول لا س ا ن أ حديثا لا أ ص ل له من ا ل و ق ع ة في الناس و إ ش ا ع ة القبيح عنهم تخرصا و ا ل ه ي ن م ة الكلام الخفي ي والتماسي الدواهي انتهى قال مرداس ا ل د ر ب أ د ا و ر ه ا كيما تلين و إ ن ن ي لالقى على ا ل ع ل ا ت منها التماسيا إ ذ ا قلت إ ن اليوم يوم خ ذ ل ة ولا شرز لاقيت ا ل أ م و ر البجاريه ة التعليق قال الذي عندي في معنى في ذ ا الشعر أنه يصف امرأة يقول أرفق بها أو أرفق بها وأداريها يقول تلين أرفق أرفق أنه أو وتسكن يصف حتى و العلاه ا ل أ ح و ا ل ا ل م خ ت ل ف ة من س ا ع ة و ضيق و فرج و غم و ش د ة و رخاء و ف ر ا غ و شغل يقول أ ن ا أ ر ف ق بها و أ ع ا ل ج خلقها بكل ضرب من ضروب ا ل م ع ا ل ج ة و أ ن ا أ ل ق ى منها الدواهي و ا ل خ ض و ل ة ا ل ن ع م ة و الشرز ا ل ش د ة و الشر و خفف ياء البجاري ل أ ج ل الشعر وهي جمع بجري و ب ج ر ي ة يقول إ ذ ا جعلت في نفسي في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ي اسر و أ ل ه لقيت فيه أ ش د المكروه انتهى وصمي صمامي يضرب للرجل يجيء ب ا ل د ا ه ي ة فيقال صمي صمامي اي خرس يا صمامي ويقال إ ح د ى بنات طبق يضرب مثلا ل ل د ا ه ي ة ويرون أ ن أ ص ل ه ا ا ل ح ي ة أ ر ا د ا س ت د ا ر ة ا ل ح ي ة شبهها بالطبق ويقال صمي ا ب ن ة الجبل وزاد ت أ ص م ع ي مع هذه ا ل ك ل م ة مهما يقل تقل يقال ذلك عند ا ل أ م ر العظيم يستفضع ويزعمون أ ن ه م أ ر ا د و ا ب ا ب ن ة الجبل الصدى والضيلم ا ل د ا ه ي ة قال الراجل إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يخونوا مسلما دسوا فليقا ثم دسوا الصيلمه التعليق يريد ن م وأمورا قبيحة حتى يتمكنوا من الخيانة انتهى ويقال من البائقة وهي باقتهم يفعلون دواهي قبيحة الخيانة ويقال وهي البائقة الداهية انتهى البائقة تبوقهم بوقا حتى وصلتهم ا ل ص ا ل ة والعناق ا ل د ا ه ي ة والعناق ا ل خ ي ب ة قال الشاعر أ م ن ترجيع ق ا ر ي ة تركتم سباياكم و أ ب ت م بالعناق ا ل ت ع ل ي ق ا ل ق ا ر ي ة طائر أ خ ض ر وجمعه قوارن يقول فزعتم من صوت هذا الطائر فتركتم غلائمكم ورجعتم ب ا ل خ ي ب ة وذلك أ ن ه م ظنوا أ ن الخيل وراءهم فهربوا وتركوا الغنائم التي غنموها وصفهم بالجبن والهلع والترجيع ترديد الصوت والسبايا جمع سبيه ا ن ت ى ويقال جاء وأم والأريق والأزنم والدائيل والفاقرة الداهية والعنقاء بالدهياء الربيق الداهية الداهية جاء قال الراجز وكتبت ه ي تروى لأم ل ا و م ي ن معروف و ر و ى لبعض انعس ل ف اعيارا أنعت رعين كيرا يحملن عن قاء وعن قفيرا و أ م خشاف وخنشفيرا والدلو والديلم والزفير ي س أ ل ن عن داره أ ن تدورا التعليق الأعيار جمع عير وهو الحمار الوحشي جمع عيب موضع بعينه وكير اسم وهو والمفاعيل ا ل و ا ق ع ة بعد يحملنا أ س م ا ء دواه من الدواهي والغرض من الشعر أ م ر قبيح يقصد به إ ل ى ذلك يهدى ل ا م ر أ ة أ و ترمى ب أ ن ذلك يصلح لها يهدو سالم بن دارة ودارة على وزن فعليلة الداهية وقولهم ثالثة الأثافي أمه وقولهم دارة ودارة والضوضئة وزن سالم ابن ثالثة على الجبل ومعنى قولهم رماه الله ب أ ق ح ا ص ر أ س ه أ ي قتله ثم حز ر أ س ه ف ر م ا بدنه به الباب الحادي والسبعون باب الطمع راجع في الألفاظ الكتابية باب الطمع الصفحة الثانية والأربعين يقال طمع الرجل يطمع طمعا وهو رجل في يطمع وطماعية وطماعة وهو طمع طمع وجعم َ يجعم َُ جعما ًَْ وجعما ًََْ ومجعما ًََْ قال العجاج نوفي لهم كيل الاناء الاعظم اذ جعم الزهلان اي مجعم التعليق وائل يذكر ما كان بين بكر بن وائل وتميم من الحرب يقول إذا أصابوا منا لهم لبكر يقول وتميم يعني نوفي يذكر بين قتلوا بن بن من أو منا بكر أكثر شيئا إنسانا ذهل بن شيبان وزهل بن سعلبة. انتهى. ويقال ه انتهى ل سعلبة بن و رجل طبع والطبع تلطخ العرض و ت د ن س قال ثابت بن قطمة ا لا ع ت ك ي ل خير في طمع يدني إ ل ى طبع و غ ف ة من قوام العيش تكفيني في أمر يقبح بصاحبه الطمع فيه يقبح أمر الطمع بصاحبه ويقول ؤ د ي فيه إلى عيبه ي طمعه إلى هذا القدر من الرزق يكفيني فلا وجه لطمعي في شيء أ ع ا ب بالطمع فيه و أ ن ا عنه في غنى ويقال اغتفت الخيل إ ذ ا نالت شيئا من العيش انتهى ويقال طبع السيف إذا قال عبد الله بن ربع الأسدي بن صبئه طبع عبد ربع إ ن ا إ ذ ا قلت ت خ ا ر ي ر القزع وصدر الشارب منها عن جرع نفحلها البيض القليلات الطبع من كل ع ر ا س إ ذ ا هز ه قذع ا ل ت ع ل التخارير السحائب القليلات الماء الرقاب ويقال في السماء ل ي في أي شيء ق ق سحاب ا تخرور من و ز ع المتفرق الواحدة قذعه وصدر الشارب من ا ل إ ب ل عن جرع أ ي لم يرو من لبنها لقلته وذلك في ش د ة الجدب و إ ذ ا أ ج د ب الزمان قلت أ ل ب ا ن ا ل إ ب ل فذهب غزرها و ا ل أ ج و ا د ينحرون الجزر ل أ ض ي ا ف ه م في ذلك الوقت وقوله نفحلها أ ي نجعل ا ل س ل و ف لها كالفحول إ ذ ا حمل الناس الفحول على إ ب ل ه م طلب النتاج والعراس من السيوف الذي اذا هز اهتزع اي انتفض انتهى والجشع أ س و أ الحرص يقال جشع يجشع جشعا قال سويد بن أ ب ي كاهل اليشكري فراهن ولما يستبن وكلاب الصيد فيهن جشع التعليق رآهن يعني ثور الوحش يعني رآهن ثور ر أ ى كلاب الصيد على بعد ولم يتبينهن س ن أ لم ي ي ت ب وكلاب الصيد إ ذ ا ر أ ت لحما ً وصيدا ظهر فيها دهش من ش د ة الحرص ويروى فيهن شجع ويروى ف ر أ و ه ن ولما تستبن انتهى ويقال جاء ناشرا أ ذ ن ي ه إ ذ ا ط م ع في الشيء ق ب و عبيده عن يونس كسر في ذلك إ ر ب ا إ ذ ا طمع فيه والفشق انتشار النفس من الحرص قال ر ؤ ب ه يذكر القانص فبات والنفس من الحرص فشق في الزرب لو يمضغ شريا ما بصق ا ا ا ت ضمير يعود إلى ل ق ن يريد بات في بات ت ت اشتد ر حرصها والزرب ه ونفسه بيته في قد الصيد طلب شجر وقد ا الحنظل الواحدة وأراد البيت الحنظل ل ش شجر شرية ر ي في نفس و به يجعل الشري الحنظل نفسه يقال أو يقول ا ل أ ي ق و لو مضغ شريا وهو في الزرب ي ما ض ص ق م خ ا ف ة أ ن يسمع الوحش صوته أ و تحس به انتهى الباب الثاني والسبعون باب المدح والثناء راجع باب المدح في الألفاظ الكتابية في الصفحة ا ا ل ث ن يقال ة الصفحة الرابعة والعشرين وباب والستين الشكر المئتين بعد ي مدحت الرجل ف أ ن ا أ م د ح ه مدحا ومدحه ومدهته أ م د ه ه مدها ومدهه و أ ن ا ماده وهو م م د و ه وقوم مده ومدح وقرضته ف أ ن ا أ ق ر ض ه تقريضا ويقال هما يتقارضان ا ل س ن ا ء والمدح إ ذ ا جعل هذا يثني على هذا وهذا يثني على هذا وذريته ف أ ن ا أ ز ر ي ه ت ذ ر ي ة و ا ل ت أ ب ي ن الثناء على الرجل بعد موته قال م ت م ب بن نويره لعمري وما تهري ب ت أ ب ي ن هالك ولا جزع مما أ ص ا ب ف أ و ج ع لقد كفن المنهال تحت ردائه غير العشيات أروع. قوله لعمري قسم وجوابه لقد المنهال وقوله وما دهري الى اخر البيت اعتراض بين القسم والجواب وهم يقولون ما دهري بكذا اذا لم يكن ذلك الامر من شانه ولا هو ممن يفعل يقول ليس دهري بدهر تابين ولا جزع يقول لست اذكر ما أ ذ ك ر ه من حال أ خ ي ل أ ن الجزع من خلقي ولست ممن ش أ ن ه قول المراثي و إ ن م ا أ ص ف حال أ خ ي والمنهال بن عصمه رجل مشهور من بني يربوع و ا ل م ب ط ا ن الكثير ا ل أ ك ل و ا ل أ ر و ع الحديد القلب الذكي ا ا ا ا ل ل ب ز ن ن ت م م في و ك ي ق وقال ل الأحياء تراه في مجلسه وعلا والموكن امدحه تراه باذ ذكائه انتما مدح من موكع وحدة كأنه بصره في ارتفع وكن يكن وكونا وهذا موكنه、انتهى. وقال يكن انتهى عوف بن الخرع ولقد أ ر ا ك ولا تؤبل ه ا ر ك ا عدل ا ل أ ص ر ة في السنام ا ل أ د ه م ي حتى تروحت المخاض ع ش يهجو ة فتركت مخافك مختلطا التعليق بالدم ي بذلك مالكا زر قيبه و ا ل أ ص ر ة جمع الصرار وهو ما تصر به ا ل ن ا ق ة تشد أ خ ل ا ف ه ا لئلا يرضعها ولدها يعني أ ن أ م ه ر ا ع ي ة تحمل معها إ ذ ا ذهبت ب ا ل إ ب ل لترعاها ا ص ر ة وتشد طرفي ك س ا ء وتجعل وسطه على بعير وتجعل ا ل أ ص ر ة في أ ح د الجانبين وتجعل الصبي في الجانب ا ل آ خ ر ليعتدل به ا ل أ ص ر ة فلا يقع ويروى في السلام ا ل أ قول ا ل ل ر حجارة طرفي و ا ا أحد تشد في ك س ا بها الصبي قال ء ليعتدل و ا أنها الأصرة ا ل ل ذ ي عندي م ع ر و ف ة التي تصر بها الناقة تصر وقوله فلا تؤبل هالكا اي مثلك لا يبكى عليه إ ذ ا هلك ولا فيه ما يثنى عليه به إ ذ ا مات وقوله حتى تروحت المخاض عشيه ة عشية والمهنة يعني ع أنه ن أمه لما المخاض بالحلب راحت شغيت ولم ت ت ت ر ك ه مخافه م خ ط ب د ه ا ن ت ه ى ولم يأتي ا ل ت أ ب ي ن في الثناء على الحي إ ل ا للراعي قال فرفع أ ص ح ا ب ا ل م ط ي وابنوا ه ن ي د ة فاشتاق العيون اللوامح التعليق رفعوها حثوها حتى أ س ر ع ت و ا ل م ط ي جمع م ط ي ة وهو البعير الذي يركب ظهر و ا ل م ط ى الظهر يقول لما سار أ ص ح ا ب ه تغنوا بالشعر الذي فيه ذكره ن ي د ة فاشتاق من سمعه إ ل ي ه ا لما يسمع فيه من حسن صفاتها ويجوز أ ن يريد أ ن الذي يشتاق إ ل ي ه ا هو من كان لمحها ونظر إ ل ي ه ا انتهى ومجدت الرجل تمجيدا إ ذ ا أ ث ن ي ت عليه وعظمته و أ ط ر ي ت ه إ ط ر ا ء قال وحكى ل بعض أ ص ح ا ب ن ا عن بعض ا ل أ ع ر ا ض فلان يخم ثياب فلان أ ي يثني عليه قال أ ب و عمر يخم من ا ل أ ض د ا د يثني ويهجو الباب الثالث والسبعون باب القطوب راجع في الألفاظ الكتابية باب أجناس العابس الصبحة الحادية والثلاثين بعد المائتين بعد في وفصل العبوس في فقه ا ل ل غ ة ا ل ص ف ح ة ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة يقال قطب يقطب قطب قطوبا ف ويقال قاطب أ جمع عينيه بين ي و لذلك الموضع المقطب ومنه قيل الناس قطب ا ة أي الناس جميعا ومنه قيل الناس ومنه قطب شرابه أ ي مزجه فجمع بين الماء والشراب ومنه قول طرفا رحيب قطاب الجيب منها ر ف ي ق ة بجس الندامه ب ض ة المتجرد مضى تفسير هذا البيت وعبس يعبس عبوسا وبسر يبسر بسورا وهو باسر قال الله تعالى عبس وبسر ورجل باسل وبسيل أ ي كريه المنظر ويقال تبسل في عينيه أي كرهت مرآته قال أ ب و ذ ي ب فكنت ذنوب ا ل ب تبسلت وسربلت ئ ر حين أ اكفهر ن ي ساعدي وقد مضى تفسير هذا أيضا ويقال ووست وقد هذا مضى في وجهه ولقيه بوجه م ك ت ه ر أ ي غليظ م ت ر ب ل وقد تجهمه وكلح يكلح كلوحا وكلاحا وهو كالح قال ا ل ف ر ز د ة يمزح بها س لعمري ي م ا ن بن ب د ا ل ل ل ك ع م ل إ ن كانت ث ق ي ف أ ص ا ب ه ا بما قدمت أ ي د ي ث ق ي ف نكالها لقد أ ص ب ح ا ل أ ح ي ا ء منها أ ذ ل ة وفي النار موتاها كلوحا سبالها التعليق الحجاج وآل أبي عقيل يهدو أبي أ ر ا د بما قدمت أ ي د ي ه ا فلم يستقم له فجعل الظاهر ة في موضع المضمر ومثله كثير ويجوز ا ا المفعول أ ن يكون مضافا إ ل ى الفاعل ويكون التقدير أ ص ا ب ه ا جزاء نكالها أ ي جزاء ما كانت ت ن ك ل بالناس وتصنع بهم انتهى كهرا كهره يكهره وقد ونهره نهراً وانتهره نهرا انتهارا إذا غلظ له إذا ا غلظ ل م قال ة وجبهه يجبهه ج ب ه الراجل ونجهه و ينجهه نجها ا ن ج ج ه أسبأ ا ل ق ل ل ا ا ر حييت عنا أ ي ه ا الوجه ولغيرك البغضاء والنجه التعليق أي حياك الله بدعائنا لك والبغضاء البغض يقول إ ن الذي تستحقه أ ن ت ا ل ت ح ي ة وغيرك يستحق البغض والزجر انتهى ويقال اعرنزم يعرنزم اعرنزاما إ ذ ا تقبض عنه و أ ز ح ي أ ز ح أ ز و ح ا و أ ر ز ي أ ر ز أ ر و ز ا و أ ذ ى ي أ ز ي ا كله إ ذ ا تقبض وزنى بعضه من بعض يقال هذا في الإنسان وغيره هذا الإنسان وقال ا انزواء ن عنه ينزو ز و اذا ت ب ض عنه و ي ق الاعشاب م فانزوى له ما بين ي ي ن يزيد يغض اترفدوني ل كانما زوى بين عينيه علي المحاجم فلا ينبسط من بين عينيك من زوى ولا تلقني الا وانفك راغم التعليق يزيد هذا هو يزيد بن مسر ه الشيباني يغض طرفه إ ذ ا لمح ا ل أ ع ش ى ك ر ا ه ي ة النظر إ ل ي ه لشر كان قد وقع بين بني ا ل شيبان وبين قيس بن ثعلبه ة يقول ل كأن ج د اجتمع بين عينيه بمحجمة عينيه بين وقوله فلا ي ن ب ث من بين عينيك من زوى يدعو ب أ ن لا يرضى يزيد ولا يصلح ما بين قومه وبين بني ا ل شيبان ومنه أ لأن ر رَضِيْتَا وَعَبَّرَ الرِّضَى ا فَلَا فَلَا الانبساط د بِقَوْلِهِ يَنْبَسِطَ عَنْ ن إ ا ي ك و مع الرِّضَ ل و و ق إلا و أ ن ف قول رَاغِمُ إِلَّا ن النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي ا ل أ ر ض ف أ ر ي ت مشارقها ومغاربها الباب الرابع والسبعون باب ا ل م و ا ظ ب ة راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب ا ل م د ا و م ة على ا ل أ م ر ا ل ص ف ح ة ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة الثانيه ة مواظبة مواكظة مثابرة يقال واضب على الشيء يواضب مواضبة ووضب يضب يواكظ يثابر واضب وظوبا وواكظ وثابر وحافظ على ل ووضب ع يحافظ محافظة وحارض يحارض م ح ا ر ض ة وقد أ ش ا ح يشيح إ ش ا ح ة إ ذ ا جد وحمد قال عمرو بن الاطناب هامة البطل وقولي كلما جشات وجاشت م ك ا ن ك تحمدي أ و تستجيشي العلات الأحوال المختلفة التي الإنسان تختلف على وفقر من غنى وفقر و ع ا ف ي ة وسقم وسرور وغم وما أ ش ب ه ذلك يقول أ ن ا أ ع ط ي مالي على كل حال من ا ل أ ح و ا ل التي تختلف علي ولا أ م ن ع أ ح د ا ي س أ ل ن ي شيئا من مالي ي الذي تبطل عنده لا يدرك منه ثار يريد رويدك ترفقي واصبري والبطل جواد وأنه شجاع وجشأت نفسه ارتفعت وجاشت مكان في وصبري ولا الدماء لا شجاع ارتفعت دارك مكانك تبطل ت عنده منه أنه نفسه ثأر ر ف ف إ م ا أ ن تظفري و إ م ا أ ن تقتلي ع ز ي ز ة غير ذ ل ي ل ة وتستريحين من ان يلحقك عار بالفرار وزعتهم وشايحت قبل اليوم انك شيعوا ويروى بددت الى اولاهم فسبقتهم يرثي نشيبة وزعم ه و و ابن عمّ أ ن ه كان يزع ا ل ج م ا ع ة أن ي كفها و ز ع يزع إ ذ ا كف غيره ومنعه وتبددوا تفرقوا ولاحت اوجه اي استبانت و ز و ه ه م وكشوحهم جمع ك ش ح وهو ا ل خ ا ص ر ة قال والذي عندي في معناه أ ن ه يريد أ ن ه م أ ل ق و ا سلاحهم حين أ ر ا د و ا الهرب ونحوا البيض من رؤوسهم و أ ل ق و ا الدروع فلاحت وجوههم أ ي بدت وظهرت وقوله سبقتهم ثم ا ع ت ل ق ت أ م ا م ه م يريد سبقت إ ل ى كفهم وردعهم قبل أ ن يسبقوا إ ل ى ا ل غ ا ر ة والنهب ثم اعتنقت أمامهم أي اعتنقت بين أ ي د ي ه م أ ي عدوت إ ل ي ه م وهم يشاهدونك والعنق ضرب من السير وقد وقع في بعض النسخ ثم اعتنقت أ م ا م ه م بكسر ا ل ه م ز ة ف إ ن يكن صحيحان فمعناه أ ن ك عانقت سيدهم الذي ي أ ت م و ن به انتهى ويقال ب ا ر كابد عَلَى ل أ م ر و الامر ر وَاضَبَ ع مكابده اذا عاناه وقاساه ب الْأَمْرَ باب ا ل س ب ا ت في المكان راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ا ل ك ت باب ي ة ب الاستيطان ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والسبعين بعد ا ل م ئ ة يقطن ا ل ق بالمكان ي قطونا ن ق ومنه قالوا قطان ب ك ة قال العجاج ورب هذا الحرم المحرم والقاطنات البيت غير الريم ق الحرم ط ن من ا ا مكة ورط م ي حرم م ك ة الذي حرم فيه القتال والصيد وقطع الشجر وغير ذلك والقاطنات يعني الحمام التي تدور حول البيت الحرام وفي المسجد والريام جمع رائم فهو فاعل من رام يريم إ ذ ا برحا وهذا يقال في ا ل ن ف ل ما رام من مكانه أ ي ما برح ويقال في الاستفهام ولا يكاد يقال في الواجب يقول لا تبرح من المسجد والحرم يريد حمام ذلك الموضع والورق جمع أ و ر ق وورقاء و ا ل و ر ق ة لون يشبه لون الرماد ويروى أ و ى الفا م ك ة انتهى ويقال مكد بالمكان يمكد به م ك و د ا ومنه قيل ن ا ق ة م ا ت د ومكود اذا ث ب ت غزرها ورمك يرمك رموكا وسكم يسكم سكوما و أ ر ك ي أ ر ك أ ر و ك ا وهو ارك ويقال إ ب ل ا ر ك ة في الحمض إ ذ ا أ ق ا م ت فيه و إ ب ل أ و ا ر ك وتناى بالمكان يتناو وهم التناء وتنخ بالمكان يتنخ تنوخا وعدن يعدن عدنا ومنه قيل جنات عدن أ ي جنات إ ق ا م ة و إ ب ل عوادن إ ذ ا لزمت المكان و أ ق ا م ت فيه ومنه سمي المعدن ل أ ن الناس يقيمون فيه في الشتاء والصيد ف... من كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب ا ل أ ل ف ا ظ ل أ ب ي يوسف يعقوب بن إ س ح ا ق ا ل س ك ي ت سجله فائز عبد القادر شيخ الزور وذلك في أ و ل رجب س ن ة خمس عشر و أ ر ب ع م ا ئ ة والف للهجره ة وقل ل ل ا على محمد